هو اسم الجبار فالله سبحانه وتعالى حينما ذكر في آية هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس العزيز الجبار المتكبر والإنسان أحيانا تتداخل عنده صفات الإنسان مع صفات الخالق، لا بد من توضيح أن هناك صفات إذا نسبت للخالق الخالق فهي صفات كمال، أما إذا نسبت إلى المخلوق فهي صفات نقص. فإذا وصفنا إنسانا بأنه جبار، فهذه صفة نقص فيه. لماذا؟ من الإنسان؟ وجوده مستعار وجوده من الله عز وجل خلق الإنسان ضعيف خلق الإنسان عجولة خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان هلوع هذا الإنسان الذي يوصف بأنه جبار هل بإمكانه أن يضمن استمرار حياته إلى ثانية واحدة عشرات الأشخاص كل يوم يموتون بسبب وبلا سبب مع تقدم العلم صار يقول الطبيب سكت دماغية أو سكت قلبية أو هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين أو تشمع الكبد نحن بين أظهرنا أشخاص كثيرون كانت لهم آمال طويلة جدا كل هذه الآمال تبددت لأن خللا طفيفا جدا أصاب الإنسان لي قريب كان في صف رابع في الطب وكان من أذكى الطلاب ومن أصحهم جسما ومن أليانهم عودا يتمتع بصفات في شبابه نادرة ومن أسرة ميسورة فجأة شعر بوهن في جسمه بضعف في جسمه بصفرار في وجهه الطبيب الأول قال هناك فقر في الدم الطبيب الثاني قال هناك فقر في الدم ليس لهذا الفقر أسباب شاب في ريعان الشباب وذكي جدا متفوق جدا على مشارف التخرج من أسرى ميسورة أي فقر دم أي فقر دم من هذا ثم اكتشف في النهاية أن في طحاله نشاطا زائدا الطحال أيها الإخوة مستودع للدم ومعمل احتياطي لكريات الدم ومقبرة لكريات الدم الميتة ففي الثانية الواحدة يموت في جسم الإنسان مليونان ونصف كرية الدم في كل ثانية هذه الكريات التي ماتت تذهب إلى الطحال في الطحال بطريقة اقتصادية تهدم هذه الكريات وتعاد إلى أصل تكوينها حديد هيموغلوبين الحديد يرسل ثانية إلى معامل كريات الدم الحمراء في نقل ليعاد ليعادذ صنيعه والهيموغلوبين يذهب إلى الكبد ويشكل الصفراء أخذت خزعة من طحال هذا الشاب أرسلت إلى بلد غربي متقدم كان الجواب أن الطحال يقوم بنشاط زائد يأخذ الكرية الحمراء الميت ويحللها ويأخذ الحية ويحللها فصار في نقص مستمر في كريات الدم الحمراء وانتهى أجله ومات في ريعان الشباب فإذا قال أنا من أنت أنت الطحال لأنه عمل بنشاط أكبر أنهى حياة الإنسان شخص آخر أصيب بمرض نادر فقر دم لا مصنع يعني معامل كريات الدم الحمراء تكف ذاتيا عن صنع الكريات ينتهي الإنسان وأحيانا هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين انتهى الإنسان وأحياناً تشمع في الكبد الإنسان لا يطيق الحياة بلا كبد أكثر من ثلاث ساعات وأحياناً نقطة دم تتجمد في بعض شرين المخ في مكان يصاب بالصمم في مكان يصاب بالعمى في مكان يصاب بفقد الذاكرة في مكان يصاب بالشلل، في مكان، فهذا الذي يقول أنا هو أحمق. لمجرد أن يقول أنا، أما إذا وصف الإنسان بأنه جبار، هذه صفة ذم في الإنسان، لأن وجود الإنسان فيه افتقار إلى إلى الله عز وجل. وجود الإنسان تابع لمشيئة الله، قوة الإنسان تابعة لمشيئة الله، محاكمة الإنسان تابعة لمشيئة الله، عقد الإنسان تابع لمشيئة الله، فإذا قلنا فلان جبار، فإننا نصمه بالحمق، لأنه يدعي ما ليس له، يدعي حجما ليس بحجمه، يدعي قوة ليست قوته. أما إذا وصفنا خالق الكون الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لا راد لحكمه إذا وصفنا خالق الكون بأنه جبار فهذه صفة مدح وصفة تنزيهية من جهة وصفة من صفات الذات لله عز وجل هذه مقدمة يعني إياكم أن تتفاجأوا فلان متكبر صفة ذم، الله عز وجل متكبر صفة مدح الإنسان إذا تكبر بغير حق أما ربنا عز وجل تكبره لأنه كبير فعلا لأنه عظيم لأنه قوي لأنه خالق لأنه رب لأنه مسير هذه مقدمة أردت منها أن تتقبل أن يتصف إنسان بصفة فنعدها ذما وأن يوصف خالق الكون بهذه الصفة فنعدها مدحاً هذه مقدمة نحن في حياتنا عندنا شيء من هذا القبيل يوصف الرجل بأنه كريم مدحاً وتوصف المرأة بأنها كريمة ذما لأن المرأة إذا بذلت من مال زوجها من دون إذنه وأتلفت ماله هذه صفة ليست صفة مدح في المرأة صفة ذم أحيانا نصف إنسان بالتعقل وهو في موقع وقد يكون هذا التعقل في موضع آخر تفد نعم على كل كلمة الجبار لها معان عدة المعنى الأول الجبار هو العالي الذي لا ينال نقول نخلة جبارة لشدة ارتفاعها لا نستطيع قطف ثمرها نخلة جبارة الشيء العالي الذي لا ينال نقول ناقة جبارة يصعب أن نركبها والله سبحانه وتعالى يقول في قرآنه الكريم قالوا إن فيها قوما جبارين يعني عظماء أقوياء أشداء أما إذا قلنا فلان جبار يعني إنسان لا يتواضع متعاظم متكبر لا ينقاد إلى أحد ولكن تأكد أن هذا الذي يصف نفسه بأنه جبار أو يتصرف على أنه جبار يعني متعاظم متكبر لا ينقاد إلى أحد لا يخضع إلى أحد، لا يتواضع أبدا مثل هذا الإنسان لا بد من أن يقصمه الله عز وجل قصماً، لذلك ترون وتسمعون كل وقت وكل حين عن جبار من جبابرة الأرض قصمه الله عز وجل وجعله في أسفل سافلين. لأن الكبرياء من صفات الله عز وجل والعظمة من صفات الله عز وجل فإذا جاء مخلوق حادث ضعيف ونازع الله هذه الصفات قسمه الله عز وجل الجبار هو الله عز وجل فالمعنى الأول الشيء العالي هو الجبار ناقة جباره نخلة جباره إن فيها قوما جبارين الجبار من الرجال الذي لا يتواضع، يتعاظم، يتكبر، لا ينقاد، لا يخضع. أما كيف نفهم اسم الجبار بالمعنى الأول؟ قال الجبار هو الله عز وجل، لأنه لا تناله الأفكار، كل هذه الدروس. كل من بحث في أسماء, الحسن في أسماء الله الحسنى إلى يوم القيامة لا يستطيع أن يحيط بذات الله عز وجل عملية تبسيط عملية تقريب عملية توضيح عملية ضرب أمس أما أن تستطيع أن تحيط بالله عز وجل هذا شيء مستحيل لذلك الجبار هو الله عز وجل الذي لا تناله الأفكار ولا تحيط به الأبصار ولا يصل إلى كنهه عقول العقلاء إذا الجبار من صفات التنزيه يعني شيء عال عال ليس في إمكانك أن تصل إليه ولا أن تحيط به ولا أن تدركه ولا أن تفهم كنهه ولا أن تبلغ حدوده هذا هو الجبار هذا هو المعنى الأول لذلك أيها الإخوة الأكارم من الجهل والتنطع والتطاول على حضرة الله عز وجل أن تظن أنه بإمكانك أن تفهم كل شيء عنه هذه فكرة مغلوطة عين العلم به عين الجهل به وعين الجهل به عين العلم به والعجز عن إدراك الإدراك إدراك يعني إذا قلت لا أعلم عن الله إلا في حدود ضيقة جدا فأنت عالم هذه صفة علم فيك إذا قلت لا أعلم فأنت العالم أما إذا أردت أن تقنع الناس ببساطة أنه بإمكانك أن تعرف كل شيء هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا هكذا ببساطة من دون تحفظ من دون شعور بالعجز فأنت لا تعرف الله عز وجل هذا المعنى الأول من معاني اسم الجبار الإله العظيم التي لا تناله الأفكار ولا تحط به الأبصار ولا يصل إلى كنهه عقول العقلاء وهو بانصفات التنزيه المعنى الثاني العوام يعرفونه فلان جبر خاطر فلان يا جبار الخواطر جابر عثرات الكرام يعني قول مشهور ما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر جبرت العظم المجبر جبر العظمي الجبار بهذا المعنى هو المصلح للأمور, المصلح للأمور. كلما حصل أمر حصلت مشكلة انسلم شيء تهدم شيء استقر إنسان تضعضع إنسان يأتي خالق الكون وهو الجبار فيرأب الصدع ويلم الشمل ويغني الفقير ويجبر الكثير ويعطي المحروم ويرفع الذليل لذلك كلما جئت الله عز وجل خاضعا منكثرا جبرك كلما جئته من باب الخضوع والتذلل والانكسار جبر كسرك، ولما شعتك ورأب صدعك وقوى ضعفك وأغنى فقرك وأعز ذلك هكذا. هذا المعنى الآخر الجبار المصلح المصلح للأمور تقول جبرت الكسرة إذا أصلحته جبرت الفقيرة إذا أنعشته فهو جابر جابر عثرات الكرام أما الجبار فهو كثير الجبر نوعاً وكمن تقول مثلاً جبار لإنسان أعطى مئة إنسان فقير لم تقل له جابر بل جبار لأن عطاءه شمل مئة إنسان أما إذا أعطى إنسان عطاء كبير لوحده أيضاً جبار فإما لمبالغة النوع أو لكثرة العدد على كل الجبار هو المصلح إن جبر الفقير أغناه وإن جبر المريض شفاه وإن جبر الزليل أعزاه وإن جبر الضعيف قواه وإن جبر الخائف أمنه فالجابر هو المصلح والجبار كثير الإصلاح كما ونوعا هذا المعنى الثاني إذن قل يا جبار يقول التجار يا جبار لأن بيع البضاعة عند التاجر جبر وربنا عز وجل ما ذكر من صفات التجارة إلا صفة واحدة قال وتجارة تخشون كسادها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم إلى آخر الآي وتجارة تخشون كسادها ما من منظر يتثت له قلب التاجر كأن يرى بضاعته مكدسة في المستودع ولا أحد يسأله عنها لذلك الله عز وجل حينما ذكر التجارة ذكر الشيء المؤلم عند التاجر فإذا يا جبار يعني يا رب اجعل هذه البضاعة تنافقة حبب الناس بها اجعلهم يقبلون عليها الدعاء الشهير الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام يا جابر كل كثير يا جابر كلا وكل كلاهما صحيح كل مفعول به لاسم الفاعل كل مضاف إليه يا جابر كل كثير لذلك يقول عليه الصلاة والسلام الحزن في كنف الله إن الله يحب كل قلب حزين الحزان معرضون للرحمة يعني إذا كنت في خصومة وكنت أنت القوي واستعملت قوتك في الظلم فلست رابحا ولست منتصرا لأن هناك جبارا أعلى سوف يقسم أما إذا كنت الجانب الأضعف هناك الجبار الذي سيرحمه الجبار الذي سيقسم الظالم والجبار الذي سيرحم المظلوم فدائما إذا كنت الجانب الأضعف كان الله معك أحيانا شريكين يتخاصمان أحدهما أقوى من الثاني القوي يطرد الضعيف ويبقى في المحل ليس هذا ربحا ولا ذكاء ولا شطارة ولا قدرة لأن الله مع الضعيف لأن الله هو الجبار سيجبر كثر الضعيف وهو الجبار سيقسم الظالم فأنت دائما زوجان تخاصما أحدهما تجاوز حدوده هنيئا لمن كان الأضعف هنيئا لمن كان المظلوم لأن الله مع المظلوم في الزواج وفي الشراكة وفي أي تعامل يعني أب غني ترك إرثا كبيرا ترك أولادا أحد أولاده قوي والآخرون صغار في السن دون السن القانوني بذكاء أو بحيلة أو باحتيال الكبير استطاع أن يأخذ معظم الثروة له وحده وأن يخص إخوته الصغار بشيء قليل الله جبار المعنى الأول أنه يصلح, يصلح, يصلح الأمور أنه يصلح الأمور والمعنى الثاني أنه يقسم الجبادرة فما زال أحد إخوته الصغار يوفقه الله عز وجل ويمده, يوفقه ويمده وما زال الله عز وجل يضعف هذا الأخ الكبير ويفقره ويسد الطرق في وجهه إلى أن اضطر الكبير أن يبيع الصغير كل ما أخذه من أبيه غصبا ثم اضطر الكبير أن يعمل عند الصغير ومثل هذه القصص كثيرة جدا في كل الأسر دائما الظالم اسم الجبار يقسمه واسم الجبار يرحم المظلوم فالله جبار على الظالمين جبار للمظلومين جبار على الأقوياء، جبار للضعفاء، جبار على المتكبرين، جبار للمتذللين. فالجبار المصلح لكل الأمور، المظهر لدين الحق، الميسر لكل عسير، الجابر لكل كثير. وهذه صفة من صفة أفعال الله عز وجل، صفة فعل. المعنى الثالث لجبار الجبار بمعنى أنه جبره على كذا أي أكرهه على ما أراد بمعنى أجبره الله عز وجل جبار يعني مشيئته هي النافذة أنت تريد وأنا أريد هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي فإذا سلمت لما أريد كفيتك ما تريد إذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما أرى لكم من إله غيره فرعون رأى في المنام أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه بدل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعود عن غيه وعن ظلمه وعن كبره وعن ادعائه خطر في باله أن يقتل كل أبناء بني إسرائيل وهكذا فعل لا تستطيع قابلة في عصره إلا أن تخبر رجاله عن مولود ذكر ولد لبني إسرائيل فإذا أخفت قتلت هي مكانه يذبح أبنائه أما هذا الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره أي جبار الله عز وجل وهو يغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل قال الآن وقد عصيت من قبل الله جبار إخوة يوسف أرادوا به كيدا جعلوه في غيابة الجود ما الذي حصل دخلوا عليه قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ما الذي حصل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون هي قصة ثانية إذن الله جبار يعني أحبط مسعى إخوته الذين أرادوا أن يجعلوه في غيابة الجب يعني أرادوا أن يقتلوه بالمعنى أرادوا أن يقتلوه ثم صار عزيزة مصر إذن الله جبار طيب قوم إبراهيم أرادوا أن يحرقوه وأن ينتهوا من هذه الأسطورة والأمر بيدٌ وهم أقوياء وجاءوا بالنار وأوقدوها وأضرموها وألقوا إبراهيم عليه السلام وكان من الممكن أن يتفلت من أيديهم ممكن كان من الممكن أن لا يعثروا عليه كان من الممكن أن تأتي أمطار غزيرة تطفئ نارهم كان من الممكن ألا يعرف من كثر هذه الأصنام لكن أراد الله عز وجل أن يعرف أنه كثرها وهو فتى وأن يعترف بفعلته وأوقدوا النيران واشتعلت النيران وألقوه في النار الله جبار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين النبي عليه الصلاة والسلام اعتمروا على قتله قاطعوه نكلوا بأصحابه ثم دخل عليهم فاتحا وهم رهن إشارة منه لو أعطى إشارة لقتلوا جميعا قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء الله جبار في الخندق ضاق الأمر إلى أن ظن أصحاب النبي أن الأمر قد انتهى حتى قال بعض الضعفاء منهم ما يعدنا صاحبكم؟ أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكثرة؟ وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ ما الذي حصل؟ هبت الرياح العاصفة فقلبت قدورهم واختلعت خيامهم وأطفأت نارهم وكف الله المؤمنين القتال الله جبار يعني أمره هو النافس لا ينفذ في ملكه إلا أمره أبدا بعضهم قال هذا الشجر الكينا إن حمل إجاث فأنا أترك هذا العمل وقد قهر ووضع له هذا الثمر على هذا الشجر إذا لا ينفذ في ملك الله عز وجل إلا مشيئته وإلا إرادته أبدا إذا أول معنى الجبار الشيء العالي الذي لا يدرك من من اسماء التنزيه يعني مستحيل أن تحيط بالله عز وجل حتى الأنبياء ما عرفوا الله عرفوا جانبا من الله عز وجل عرفوا طرفاً من كمالات الله لكن لا يعرفوا الله إلا الله هذا أول معنى المعنى الثاني الجبار المصلح الضعيف يجبره الكثير يجبره المظلوم يجبره الضعيف يجبره، الفقير يجبره، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو الذي يجبر كل جميع الخلق على مشيئته وإرادته أبدا. والله سمعت القصة. من أخكرين في في المسجد، قال لي رجل معروف بالغنى الفاحش، خطب ابنته مهند شاب أخلاقه عالية ذكي دخله دخل مهندس فهذا العم يعمل في تجارة تجارة ناجحة جدا ورائج جدا ويحفل منها مئات الملايين فهذا الشاب المهندس الأخلاقي تباحث مع زوجته هذا فقير ليس في إمكانه أن يعيش مع ابنتنا رفض لفقره لكن رفض باستعلاء ورفض بكبر بقدرة قادر هذه التجارة الرائجة يعني قانون هذا القانون أوقف العمل به فجأة توقفت تجارته فجأة أصبح تحت طائلة المطالب هذا العم الغني تراجعت تجارته شيئا فشيئا وأن يكون وسيطاً في أن يطلب, يطلب بنته مرة ثانية المهندس الله عز وجل وفقه فتح مكتب ثم كان أن وافق هذا العم على تزويج ابنته من هذا المهندس ثم عمل العم عند هذا المهندس موظفا. هذه قصة والله وقعت في هذه البلدة لا أذكر الآن تفصيلاتها الدقيقة قصة قديمة من عشر سنوات سمعتها لكن هذا العم الغني المتعجرف المتكبر اضطر أن يعمل موظفا عند صهره المهندس وكان قد رفضه باستعلاء ومكر الله جبار امرأة قالت لضرتها التي لا تنجب يعني باللغة العامية تقيموتي ببطني في ولد وعلى إيدي في ولاد وهي قدامي في ولاد ثلاثة ثلاث أولاد ولد يتحرك أمامها وولد ترضعه وولد في بطنها من يصدق أن, هذه أن هؤلاء الأولاد الثلاث ماتوا تباعا وأن التي لا تنجب رزقها الله خمسة أطفال ذكور الله جبار هذا الاسم بالتجارة ظاهر كثير بالعلاقات الزوجية ظاهر كثير أحيانا دائما الضعيف المظلوم المقهور دائماً الكثير الحزين المستبعث الله عز وجل معه دائماً يؤيده وينصره ويوفقه حتى صار عندي أنا رغبة كلما بلغني أن شريكين تخالصاً أقول أنا أعرف من هو المظلوم من مستقبل الشريكين فالذي وفقه الله عز وجل هو المظلوم والذي قصمه الله هو الظالم دائما الزوجان طلقت امرأة من زوجها هو يدعي أنها زوجة سيئة وهي تدعي أنه زوج سيئ أحيانا في المستقبل إذا وفقت بزوج صالح أكرمها وورط هو بزوج سيئة أزعجته معنى ذلك أنه كان ظالما لها والقصة التي تعرفونها أن رجل مع زوجته طرق الباب طارق سوء سوء قامت لتفتح الباب رجل سائل كان يأكل مع امرأته دجاجاً رغبت أن تعطيه شيئاً من الطعام فنهرها وقالت ردي دارت الأيام طلقت هذه من زوجها وخطبها إنسان ميسور الحال وهما جالسان يأكلان هذا الطعام نفسه ولحكمة بالغة طرق الباب فانطلقت لتفتح الباب فاضطربت قال من, السائل؟ من الطارق؟ قالت سائل قال لماذا اضطربت؟ هي قصة قد تكون رمزية قالت أتدري من السائل؟ إنه زوجي الأول الذي أمر أمرني أن أطردك وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر وفي كل مصر تجري مثل هذه القصة غني يفتقر فقير يغتني ضعيف يقوى قوي يضعف كم من إنسان كان في قبضة إنسان يذيقه ألوان الإهانة والعذاب فجأة وقع هذا المستضعف في قبضتي وقع هذا القوي في قبضة المستضعف. أبداً، فالإنسان لو أن الدنيا أقبلت عليه، عليه ألا يتكبر، ألا يتجبر، ألا يتعجرف. نعم، والحقيقة كما أن الله عز وجل يعطي المال بشكل كبير فيدهش. وبإمكانه وبقدرته أن يأخذه دفعة واحدة فيدهش والله التقيت في إنسان يعني في كان تعامل معه زرته في دكان في حيل دولعه قال لي والله يا أستاذ كنت صاحب معمل ألبس جاهزة أقسم لي بالله عندي ثلاث سيارات واحد للمعمل واحد للسفر الطويل وزنه كبير مريحة واحد للبلدة وعندي حديقة لها ثلاث موظفين يعملون بها في بيتي وما دخل بيتي في حياتي الفاكهة إلا بأكبر كميات وخدام في البيت وسيارات رأيته في هذه الدكان ينام على طاولة التفصيل ويأكل علبة لحم ليس عنده صحن يضع فيه هذا اللحم البستردين فتح وأكل منه رأيته بأم عيني وحدثني عن قصته التي لا تصدق كيف كان وكيف صار قصة طويلة طبعا حتى أهله طردوه من البيت فاضطر أن ينام في هذه الدكان وأن يأكل هذا الطعام. الله جبار، بقسم كل جبار يان بيكون زوج جبار على زوجته. الأكل دلع بيرفض الص بيرجده ص صفر أرض قبل أكل كلب. بينفج بحتاج زوجته. ما بترد عليه. تنعكس الآية. كان في طبيب جبار. ما في غيره بالشام قصة من الشيخ خمسين سبعين سنة ستين سنة ما بيطلع من العيادة إلا بيرى ذهب وعرباية ما كان في سيارات بيرى ذهب وعرباية فقيرة طبيب نسائي كان فقيرة غنية محى ما محى أبدا ذكر لي بعضهم أن بعض الناس كانوا يضطرون لبيع الفراش من تحتها يعني ولادة عثرة وطبيب وحيد ممكن. بالبلد ما بيطلع من غرفة من بيته إلا بليرة ذهب وعرباي بنى بناء بأرقى أحياء دمشق الآن بناء موجود ومزخرف حجر مزخرف من أندر الأبني بعد ما بنا وصيب بالفالج تحملوه خمسة ايام بعدين الخانم أمرت زوجته ينحط الأبو في بالبناء أبو حطوه بالأبو تبعت له الصانعه مع أكلاته إلا وين الخانوم تقول له والله ما تجي يطلبها مرة مرتين ثلاثه بعدين تجي تقول له تضرب قد الخانوم شو بدك الخانوم هي أكلاتك قدامك شو بدك الخانوم من سنوات مشلول ويقدم له الطعام لكن رائحته الكريهة فاحت نقل إلى بيت بعيد ليبقى هذا البناء أنيقا وبعيدا عنه وهو الذي بناه أسطى مشهورة فيك الله جبار ما ترحم امرأة فقيرة تبيع الفراش من تحتها والآن كل إنسان بتجبار بتحكم بالناس أحيانا بعلمه ما في غيره مثلا بالاختصاص يعني أحياناً بيكون واحد بحاجة بحاجة إلى هذا المخبر إلى هذا الطبيب إلى هذا بيعرفوا إنه إنسان محتاج بيتحكم فيه الله جبار مع الضعيف ضد القوي مع المظلوم ضد الظالم مع الفقير ضد الغني الظالم مو كل غني ظالم فالله عز وجل جبار قال الجبار المعنى الثالث جبره على كذا أي على ما أراد الجبار هو الله عز وجل الذي أجبر الخلق على ما أراد وحملهم عليه أرادوا أو لم يريدوا أحب أو لم يحبوا أي لا يجري في سلطانه إلا ما يريد ولا يحصل في ملكه إلا ما يشاء ينفذ مشيئته على سبيل الإجبار ولا تنفذ فيه مشيئة أحد سبحان من تنزه عن الفحشاء فأجابه عالم آخر قال سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء فبعد الفهم بعد المعنى الدقيق للجبار الكن علاقة مع غير الله عز وجل في جهة غير, غير الله عز وجل أهل أن تسأل أن تخاف أحد العارفين قال قال يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو أحدا غيرك وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين على أمر بأحد غيرك وعجبت لمن يعرفك كيف يلتفت إلى أحد غيره بعضهم قال الجبار من لا يرقى إليه وهم ولا يشرف عليه فهم ولا يلحقه إدراك ولا ينفذ فيه أمر ينفذ أمره في كل شيء ولا ينفذ فيه أمر شيء نعم من أصلح الأشياء بلا وأمر بالطاعة بلا احتياج. هذا من تعريف اسم الجبار الآن إذا الإنسان كان جبار بالمعنى المزمون لا بد من أن يقسمه الله عز وجل لكن ممكن الإنسان يتخلق بهذا الخلق من زاوية واحدة فقال من لم يكن أثيرا بحب المال والجاه كل إنسان بحب المال ضعف فيه ضعيف صار مستحو المال هذا فلان مستحو المال فلان تنفثه بلين معك هذا بحب الجاه فكل إنسان أثير للمال أو الجاه هذا إنسان ضعيف فإذا تنزه الإنسان عن حب المال وعن حب الجاه صار جبار بالمعنى الذي يليق بالإنسان ما عاد إنسان ممكن تملك مفتاحه ما دام هناك حب للمال شديد وحب للجاه شديد إذا هذا مفتاحه المال أو الجاه وكل إنسان في عنده حب للمال أو حب للجاه صار بشخصيته في قوة ضعف فكل إنسان بده يصل لشيء منه إن كان يحب المدح يمدحه كان يحب المال يقدم له هدية انتهى الأمر فالمؤمن لا يوصل إليه لا بالمال ولا بالمديح بالحق يصل له فإذا كان مؤمن يحب يتخلق باسم الجبار لا بمعنى المتكبر لا بمعنى القهار لا بمعنى الذي ينفذ مشيئته لا بمعنى أنه ليس محتاجاً إلى مديح ولا إلى سناء ولا إلى مال مدام في تعفف بكل شخص مهما كان قوي نقطة ضعف المال والنساء وما في إنسان يتآمل على إنسان إلا به النقطين إما بمرأة تغريه فيسقط وإما بمال يأخذه حراماً فيسقط فإذا كان إنسان محصن من المال والنساء لا يستطيع أعداؤه النيل منه فالجبار من الناس الذي يجبر الخلق بهيئته وصورته على أن يقتدوا به يفيد ولا يستفيد يؤثر ولا يتأثر هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني بلغ من الكمال درجة يعني يفيد, يفيد الخلق كلهم ولا يستفيد يؤثر فيهم ولا يتأثر غني عن المال لمن هذا الوادي قال هو لك قال عجبت لك أتهدأ بي قال هو لك قال أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه إذن الجبار إذا أمكن لإنسان أن يكون كريما فعليه أن يتنزه عن حب المال وعن حب المديح والجاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما